رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءه بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن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 تؤمنون بالله ورسوله وتujaهدون في سبيل الله بأموالكم وأفسكم ذلكم خير لكم إنكم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويودخلكم جنات ويودخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة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 على عدوهم فأصبحوا ظاهرين